السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وشرفنا بإله الله وحده أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كثيرا. الدرس الأول في تفسير المعوذتين ونبدأ في التفسير من الآخر. صورة الفلاج وصورة الناس المسألة الأولى هنمشي مع بعض إن شاء الله في مشاهدة المسألة الأولى المسألة الثانية المسألة الأولى فضل المعوذتين سورة قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الله شو لهم فضل ولا يوجد شيء من يحفظ شيئا في فضل هاتين السورتين طيب السلطين يا إذماعة حاجة الإنسان إلى التعوذ بهما أشد من حاجته إلى الطعام والشراب والنفس الصفين لهم تأثير عظيم في دفع السحر والحسد والعلم وشاء الشبور ورسول الله صلى الله عليه وسلم كل ليلة قبل نومه كان يجمع كثيه فيقرأ فيهما قل هو الله أحد والمعوذتين ثلاث مرات ثم يمسح وجهه وما بلغت يداه من جَسَدِهِ يفعل ذلك كل ليلة إن شاء الله عليه وسلم يتعوّده هاتين السورتين العظيمتين هذه سنة عظيمة حاولوا من المهاردة إن شاء الله تعملها تعلمها المميزين من أبنائك والطفل الصغير اعمل إمت عليكم يعني منشجال بيعمل أعمله إمت فرسول الله صلى الله عليه وسلم في مرض موته لما كان يا عز وجل صلى الله عليه فعل ذلك كانت عائشة تأخذ كثة رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقرأ فيهما ثم تمشح بهما بدله صلى الله عليه وسلم المسألة الثانية سورة الفلق وصورة الناس بدأ بالاستعاذة قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس المسألة الثانية أركان الاستعادة الاستعادة لها أربعة أركان الرقم الأول المستعيد من المستعيد الإنسان الشخص نفسه الشخص المستعيد الرقم الثاني المستعاد به من هو الله عز وجل رب, رب, الناس،, رب الناس ملك الناس إله الناس الرقم الثالث المجتعاد منه ومين الشروط شر من شر غاشة من وقت شر نفساته العقد شر حسد النجا حسد شر الوسواسي الخناس الذي الوسوس في صدور المجت الرقم الرابع الصيغة صيغتها ومعناها صيغتها ومعناها. الرقم الأول المجتعاد وهو الإنسان على ضعفه خلق الإنسان ضعيفا، الإنسان لا يستطيع أن يدفع الشر عن نفسه، ولذلك هو في حاجة إلى من يدفع الشرور عنه. لا شيء من هذه الشرور كثير منها خفي، لا يعرفه الإنسان ولا يدري ما يأتيه كسلس أو حسد أو نح ذلك مما ذكر في السورتين الركن الثاني من أركان استعادة. أن أشعاد بيه وهو من؟ الله عز وجل رب الفلق رب الناس ملك الناس الآن الناس رب الفلق هذا الوشف الأول في سورتين ما معنى رب الفلق؟ ما الفلقه؟ طيب الفلق الله عز وجل قال الإشباح يبص الصبح فلك وقال فلك الحب والنوى يبص الحبدي والنور فلك وكل مخلوق فإنما هو مخلوق عن غيره فرب فلك يساوي رب العالمين رب فلك يساوي رب العالمين <تصفيق> لأن ما من مخلوق إلا وهو مخلوق عن غيره إذا رب الفلك يساوي رب العالم رب الشارع رب الناس الرب الخالق المالك المدبر الذي له حق الطاعة ملك الناس المتشرد فيهم بأنواع التصرفات الناس فيهم في ملوك ولا ما الفرق بين ملك الناس وملك الله في فرق الناس في يوجد فرق في الزمان في المكان في التصرف في الحقيقة أي ملك من ملوك الدنيا هل يوجد ملك يملك الزمان كله؟ لا من الذي يملك الزمان كله؟ الله ما من ملك من ملوك الدنيا إلا والملك يدور يجول عنه أو هو يجول عن الملك وكان في فترة قبل خلقه أصلاً مش موجود فلا يملك الزمان كله والمكان هل يوجد ملك في الدنيا يملك المكان كله؟ ماشي. حتى لو ملك الأرض، فإن الأرض كلها ما هي إلا هرما في هذا الكون. فلم يوجد ملك يملك المكان كله وإلا من؟ إلا الله، إلا الله. طيب. من جهة التصرف ملوك الدنيا، تشرّف الحقائق، ملوك الدنيا. حقيقة ملك الهند العش في ورعاية، لكن هل يدخل في ملكين الخلق والإيجاد من العدم والإنذار لا، ملك الله عز وجل في حقيقته يختلف يختلف عن عن ملك الناس، الله عز وجل ملكه يشمل الخلق والإيجاد والإنذار، لذلك ربك يتشرف في في ملوك الدنيا وفي ملكين. قل اللهم مالك الممكن تقضي وتنزع الملدى وتعز وتذل في هذه الخيطة على كل شيء قدير رب الله ملك الناس إله الناس يعني الذي يستحق العبادة وحده المستعاد به هو الله على السودان وشيئة معنا إن شاء الله في كل الدروس أشياء مما يتعلق بأسمائه وصفاته، نركز عليها ثويد إن شاء الله تعالى. الآن خلنا نصعد، تكلم عن شيء مما يتعلق بالمستحالة به، نأتي إلى ركن الرابع اللي هو صيغة الاستعارة وحقيقتها، ونرجع للركن الثالث بعدين. صيغة الاستعارة وردت الصورة أعوذ برب الخلق أعوذ برب الناس، ملك الناس إله الناس، هذه صيغتها. باستعادة معناها في الحقيقة حقيقة في المعنى الهروب من شيء تخافه إلى شيء يحميك ويعصمك مما تخاف الهروب من شيء تخاف منه إلى شيء يحميك ويمنعك ويعصمك مما تخاف عندما تقول أعوذ بربي فلا يعني أهروه إلى الله وأحسني به هي عصيماني ويحمياني إما أخاه شوف تفل صغير لا يعرف حقيقة الخوف ولا حقيقة فلانة تفل صغير تصور ليدي شيء نقول لي فعال ويحرم ما معلاج أبوه يلتصق به التشقق شديدا ويخمو الأبيه فعلا طلبا صادقا أن يحميه ضرر هذا الذي يظن أنه حصل المحاصر فحقيقة الافتعابة انتراحوا القلب بين ذينا وهو قلب القلب الله غروبا حقيقيا نجوءا إبا الله عز وجل الذي يحميك مما تخاصر مثال الثالثة أنواع الشرور الوالدة في الصورة 200 الشر الأول من الكرة قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق المخلوقات التي لها شر عموما تدخل في هذه الاشتعاد قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق هذه اشتعادة عامة من جميع الشر النوع الثاني وهو من شره ما الغافق إذا وقل طيب انت الان بتقول يا رب الفرق يا رب العالمين اعذني من شر الغاشق الى وقف مادة غشق مادة غشق هل جاء في القرآن بغير هذا الموضع فين اقم الصلاة لدلوك الشمس الى غشق الليل ما معنى غشق الليل ظلامه ظلامه غشق الليل ظلامه الباقي إذا وقظ الليل إذا أقبل بظلامه والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الشمس إذا غرب فإن الشياطين ينتشر الليل يكون فيه سلطان الشياطين أعظم بل أصحاب الأرواح الخبيثة من الأنفس ينتشرون في الليل النصوص ونحوهم من أصحاب السوء الشر ينتشرون في الليل أكثر من الشريف في النهار فظلام الليل شبب الانتشار شياطين الانس والجن والشر يكون الليل أعظم شن الظلام ولذلك تجد أشحاب القلوب المظلمة الخالية من نور الإيمان أو ضعيفة نور الناس تكون هذه القلوب مأوى للشياطين إذا بالغاست إذا وقت الليل إذا أقبل الظلامه لما يحويه من أنواع الشروف سواء كانت شياطين إنس أو شياطين جن ونبي صلى الله أن الشياطين تنتشر وأمر بكثة الشبيان عند ضروب الشمسي وكثة المواشي إلى آخر ما تعلمه إذا الغاشق إلى وقت الليل إذا أقبر بظلامه ومما يدخل في الغاشق إلى وقت القمر القمر كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم طيب الشر الثاني قل أعوذوا رب بالخلق من شكل خلق ومن شكل غاشق من العقد ومن شكل النفافات في العقد النفافات جمع أو المفرد؟ طيب من أي أنواع الجموع جمع النفاف العقد جمع عقدة المراب الاستعادة بذلك من شكل الشحرة لكن لماذا جاءت نفاتات ولم تأتي نفاتين لو نفاتين هيدخل فيها اللجال والنساء لماذا جاءت نفاتات هل المقصود النساء السوافر ولا إيه اختلقوا والعلم المقصود بالنفاتات الأنفس السوافر فيدخل فيها ججال ويدخل فيها النساء أن السجاس العقد العقد خير يعقد عقدة من بعد عقدة وتمسح الشاهرة أو يمسح الشوخر بعوارم ثني ويرف معه خفيف لشد الشح القوي في قصبه الشح يؤثر بإذن الله وإن شاء الله ألا يؤثر إنه لا يؤثر. يؤثر في الأبدان مرضا وقد يؤثر في الأبدان موتا ويؤثر في العقل نشيانا وقد يؤثر جنون ويؤثر في الحيوانات أبو حيان صاحب التفسير ذكر أنه دخل الصحراء البر فوجد خيطا أحمر فيه عقد قد سخر فيه لفصلان لفصلان إبل صغيرة إبل صغيرة لسه تربع سحر فيه لهذه إبل حتى لا تربع فعلا كانت لا تربع يقول فكلما حلت رغضة ذهب فصيل فيربع كلما حلت رغضة ذهب فصيل فيربع فاستخروا في الحيوانات كما يؤثروا في الآدمين ويؤثروا في القلوب حبا وضغضا وإرادة عكس ذلك طيب السحر لا يسمى معنى في متن صلاة العقيدة كلام عنه بالخشيل لذلك نودي بالكلام عنه في درس العقيد إن شاء الله تعالى كل أضر بالخلق من شد ما خلق من شرق ومن شد غشته وقذف ومن شر النفس ذات العقد ومن شر حاسب إذا انتبه ومن شر حاسب إلى حسد حاسد إذا حسد الآن أنتم الآن أمامي الآن هل في حد منكم مثلا نطلق عليه وص نائم الآن نائم الآن طيب متى تكونوا نائما متى نطلقوا عليه وص النوم إذا كنت نائما كذلك الحاسد لا يسمى حاسدا إلا إذا بشر الحسد يعني هي. يعني قد يكون الحسد كامن في القلب والحاسد ثالي عن المحسود بيخلطوا البشر لكن يشفت ماهو مسألة النعمة اليوم وجد فيها فهو لا يكون حاسدين إلا إذا تذكر هذه النعمة واستعظمها وشاف إن هذا ليس أهلا لها وتمنى زوالها فيثور قلبه بالحسد فيبدأ يحسد وإذا جاءت الآية ومسألة حاسدين إذا حكم قبل حسد خلص ما في الشرق كامل في قلبه وسيلة تفصيل هذا الكلام الآن. الحاسد عندنا نوع من الحسد اسمه العين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العين حق. وأخبر أن العين تدخل الرجل القبر وتدخل الجمل الكدر. والعين قد تؤثر في الإنسان والحيوان والجمادات. فما الفرق بين الحسد والعين؟ ما الفرق بين الحسد والعين؟ العين نوع خاص من أنواع الحشد. ما الفروق؟ أولا الحاسد يحفظ ما يراه وما لا يراه يعني ما يمكن شيء ما هو شمال ولذلك الأعمى يحفظ أما العاسد لا يحفظ إلا ما يراه هذا فرق الأول فرق الثالث الحاسب يحسب الشيء الموجود والشيء الذي يتوقع حصوله إذن حاسب شوف واحد في نعمة يحسبه نعمة موجود واضح زميله في الشخص سمع أنه يجيله ترقيه آآ مش عاوش هتحسن يميله في مهمة كما أنه تبقى تشرف قطة دارية هجيده مش عاوش هتحسن يبدأ يحسده على شيء يتوقع شصوله أما العائم لا يحسده لشيئا موجود. وهذه مرتبطة من مرات الحسد الحسد تمني زوال النعمة أو تمني عدم حصول او تمامي عدد القصور النعم الحاسد يقصد الأذى والضر والشر المحسوب العائم ربما يصيب الشخص الذي لا يريد أذى فقد يصيب ابنه وقد يصيب ماله وهو لا يريد ذاته ازاي العائم يصيب بعينه ونظر العائم نوعان النظر اللي يصيب به هو الذي يحصل به نوعان نظر حشد يقصد نوع من النظر نظر استعظام وتعجب ينظر يشيط يه مش جدت لك فيه مش جدت لكنه استعظامهم فيصيب فيصيبه بنظرة الإفتعظام والإفتعجاب فلنظر الإبنين إلى مادهين موجود في المثل العامل ما يحسد ماده ماده صحيح كسب نظر إلى الإفتعجاب والإفتعجاب سؤل الحسن أيحسد المؤمن قال ما أمساك في خطي نصر يحسن. لكن المؤمن يخفيه واللئيم يبديه يعني ايه الكلام ده مهم جدا نتابع معي لا يكاد يفسر احد من الحشل انت كان في الشوق يسمعت المجمينة حصل له نعمة انت في التجارة في الشركة يسمعت المجمينة حصل له صدقة فيبدأ قلبك تغيب كنت تماما ان يكون لك المؤمن عندما يجد هذا الخاطر في نفسه يبدأ يقاومه ولا يفعل هذا الخاطش، بل يعص هذا الخاطش، ويسعى في نفس المحسوس، فيدعو له، ويسعى في جلب الخير إليه، فيخالف نفسه ويقاومها، فهو مجاهد وعلى أشد وعلى خير. يعشى هذه النزعة التي في قلب نزعة الحسد، ولا يعمل بانتظارها، ولا ينيرها، بل يعمل بضبطها. فإذا وجد في قلبه حسد نجالي أو أو أو أو يبدأ يبدأ له بنظر النجوم ويذهب في النجالي ويسعد بنفسي وفي بس الضر عنه مقاومة للحسد الذي في, في, في قلبه لأن الحسد ملك الحسد هنبحذين الحسد هو الذي جعل الشيطان يفعل ما فعل مع آدم عليه وعلى النبي صل الله عليه وسلم والحسد هو الذي جعل من آدم مختلف آخر لما حسده والحسد جعل اليهود لا يقبلون نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعلمون أنه على حق الحسد خطير فإذا وجدت لنفسك شيئا منه قاومه لا تعمل بالمقتضاء ادعو المحسود وسعب نفعه وفدفى الضر عنه بكل ما تستطيع جهادا تدفع هذا الشر عن نفسك كل أعوذ برب سلق من شره ما خلقه من شره من وقد ومن شر النفس ذاته في العقد ومن شر الحاسدين الحسد الشر الخارجي في الصورتين الوسواء الخناش قبل ما نشوف الشر الخارجي بعض المسائل المتعلقة بالسحر والحسد إذا سحر الساحر سحرا قتل به فإنه يقتل قصاصا تبفرد الحاسد حسد حسد قتل المحسد يقتل ولا ما يقتل أولا إذا حسد شيئا فأتلفه يضمن لكن إن حسد فقتل يقتل ولا ما يقتل إن عرف هذا الشخص وتكرر منه ذلك وكان يقتل بحسده فإنه يقتل إذا تكرر منه ذلك وأما إذا كان في شخص معروف بالحسد ويحسد ويؤذي فإن الواجب على أولئك الأمرين أن يحددوا إقامتهم إقامة جبرية كما ذكر العلماء بيته، فإن كان لهم ما يكفي وإلا أجرؤوا له راتبا يكفي حتى لا يؤذي الناس. حدثني أحد أقاربي وهو صادق إن شاء الله في المدينة النبوية يعمل معهم بالشريكة ثائر. وهذا السائق مشهور بالحسد ويتعمد الحسد انتقاما من من خالقهم حصل بين وبين سائق يوم غيات سائق فلا من المدينة رايحة اليوم سائق باش كبير في بعد حوالي 200 كيلو من المدينة وفارق واش عايزة في فيه سلك من هنا وسلك من هنا وما فيه مقابل أبدا ما فيه وإذا نوري كبير في اليوم أخرى الدبل كامل يدخل على النور ويقضي خلف الطريق ويضرب الشرق ويقتل. حسد حسد أمه يوما ثقت غضب على ابنه يوما تحسده <تصفيق> فحملوه للمجش احتار فيه الأطباء فيرة شديدة ما عندش مراسو عسل ينتحر من عليه لوده منه فراح. دخل عبدالله على أفضل داخل فين ولا؟ الولاد, الولاد قدامه آخر مرة؟ والله <تصفيق> <تصفيق> يحذيكم الجداد والله يحذيكم الجداد <الله يحديث من الجزء> آخر مرة الواد كان المتكب المجادر يتكلم الواد أشار برأسهين فعمل حركة معانا كده فالواد جاء ممشي فتعجبك الطباء عزيز على فكرة كثير من الأمراض الحشلة للناس التي ليس لها علاج معروف شبابها الحشل أو السحل فهو الحشر من السحر وهذا يبين لك أهمية استعدادنا بين الصورتين كلما أويت إلى فراشك لسنة يومية كان يفعلها النذوص الصالحون علمه على الصالح علمه زوجتك علمها لما من أبنائك بالأطفال الصغار تضعها معهم الشر الخامس الوسواس الخامس إخسر سبيله الشيطان والوسوسة الصوت الخفي فالشيطان يوسوس في صدر الإنساني عن محدثه حديثاً خفيا يأزه على الشر أجل والوسوسة كما في القرآن تكون من ثلاثة أشياء ثلاثة أشياء يوسوسه الشيطان فوسوس إليه الشيطان فوسوس له نفس يوسوس في صدور المرء. النوع الثاني من الموسوس هو من يوسوس النفس ولقد خلقنا الإنسان ونعلمه ما توسوس به نفسه النوع الثالث رفيق السوء من الانف فإنه يوسوس قال الله تعالى قل أعوذ رب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس ففي الجن ووسواف الخناس وفي الناس ووسواف خناس الوسواس الخناص، الوسواس كثير الوسواس الذي يظلم الناس، الخناص كثير الرجوع عن الوسواس. فهل الشيطان كثير الوسواس ولا كثير الرجوع عن الوسواس؟ الأمرين، الأمرين. لما الله وحده، فهو يكثر الوسواسة لمن غفل عن تقوى الله، ويكثر الرجوع والخناص لمن يكثر ذكر الله عز وجل إذن إذا أردت أن تطرد شيطان الجل فتطرده بكثرة الذكر فإنها تطرده هذا الأسفاش عنك طيب كان الكلام عن المعودتين السلاف كم كان أنواع الشرور الغيرلة في سورتين كان أنواع الشرور الوائد يذكرها في الصورتين طبلا هكي هرمون راسك اللي وقف شان الفتاة في الوقف شان الحاسب ذكر نعد بيتاني اذا الوسواس والخناس نوعان الوسواس والخناس نوعان ما هما ما هما؟ حضر حبيب حضر. الله الوسواس من الجلد الشطاط والوسواس والخناس من الانف ففي الانف الوسواس والخناس وفي ما معنى الوسواس الوسواس وما معنى الوسوسه الوسوسه خالص الوسواس صيغة مباشره عن كثير الوسوسه كثير الوسوسه ليضل النبي كثير الوسوسه يضل النبي الوسواس صوت خفي يلقيه في نفس الإنسان في صدره طب الخناس صيغة البالغة من الخلس والخلس كثير التأخذ فقرة التأخذ والرجوع عن الأبلان في تعارض من المصن أو المثيل؟ في ولا مفيش؟ فيه، ايه ما فيش؟ كثير الوسواس عن الأبلان الله كثير التأخذ عن الأبلان ما فيه تعارض ولما فيه؟ في تضاف وهو وسواس خناس من يزيل هذا الاشكال من يزيل هذا الاشكال صبت, صبت. أحسن هو كثير وسواسة في حق من غفل عن ذكر الله كثير وسواسة في حق من غفل عن ذكر الله وكثير الخلط كثير التأخل والرجوع عن في حق من ذكر الله عز وجل أكثره من ذلك نفضل سورة الإخلاص وسورة المسبد نبدأ في درس اليوم نبدأ بهاتين السورتين قرآ لنا سورة الإخلاص وسورة المسبد سورتين مفضل قرأ السورتين فلت فشل فعودوا لله من الشيطان الرجيم بسم الله القرآن فضلها معروف روح والأصل أنك تقرأ التفسير اللي معك أثنان أسبوع وإن عليك شيء تعلمه في هذا المجلس والذي نذكره في هذا المجلس سويا أنه تنبيهات فقط وإلا الأصل أنك تتقل التفسير اللي معك أي التفسير قال الله تعالى قلو الله أحد عندنا أحد وعندنا الصمد عندنا لم يلد عندنا لم يولد ولم يكن له كفوا أحد أحد إثبات الصمد إثبات لم يلد نفس لم يولد نفس لم يكن له كفوا أحد نفس فالله عز وجل موصوف بالإثبات وموصوف بالنفس نثبت لله جميع الكمالات وننفي عنه جميع النقاط فالولادة افتقار افتقار يعني المولود في حاجة الى واله ولا لا في حاجة الى واله هذه الحاجة افتقار. الطفل يفتقر للا نرويه طيب. الوالد يشتقل للولد ولا لا يشتقل يشتقل ولذلك بلالي الذي قدر الله له تأخر الإمداد يسعى في أن ينضب الملائك يسعى يقلل عاطفيا نفسيا ولذلك الناس يعدون العكم نقص ولا لا والله عز وجل ما يخلق ما ينشاء يهدون من ينشاء ويناسنا ويهدون أو يزوجون ذكرانا ويناسنا فالوالد يكمل بالولد يكمل إذن عدم الولد نقص عدم الولد نقص بحق من؟ وبحاجة إلى أن يكمل هذا النقص بولد والولد يفتقر إلى أدوين طيب الله عز وجل أحب في هذه المطبرة التوحيد المنافي للشاركة من جميع الوجوه فلا شريك لله عز وجل لا في ذات ولا في صفة ولا في فائل سبحانه أحد الصمد في هذه الكلمة إثباد جميع الكمالات التي لنقص فيها وجه من الوجوه إزاي يعني الصمد الصمد السيد الذي تصمد جميع الخلائق إلي في جميع حاجاتها لا من حاجة من حاجات الدين والدنيا إلا والخلق يتجهون إلى واقف تحصيلها هذا الذي تصمد جميع الخلائق إليه في حاجتها يسمى الصمد الصمد السيد الذي تصمد إليه جميع الخلائق إنس جمد حجر بشر نبات صلاحها لا يقول إلا من الله فهي مفتقرة إليه سبحانه فجميع الخلق يفتقر إليه ويتوجه إليه سبحانه فهو صمت ففي الصمت إثبات جميع الكمالات التي لا نقص فيها وجه من الوجوه الله الصمت لم يلد ولم يولد تنزيه لله عن أن يكون سبحانه وتعالى تقدس له ولا أو أن يكون له وعد فنفي الأصل والفرع من جميع الوجور الولد رجل أباه ولا لا الله عبدنا لا شبيه له ليس كمثله سيء سلوى بله ولم يكن له كفوا أحد الكفء النظير والشبيل والمثيل صورة الإخلاص. سلمية سورة الإخلاص لأنها في إخلاص التوحيد العلمي التوحيد العقدي فتعتقد أن الله أحد تعتقد أن الله صمد، تعتقد أن الله لم يلد وثن يولد ولم يكن له هو أحد فهي في تخليص وإخلاص التوحيد العقدي العلمي وبقية الكلام على الصورة موجود في التفسير الذي أجب السورة النثال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قام يدعو إلى الله كان له أعذاك من الإنس والجن والله عز وجل قضى أن أعذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مكتورون إن شاء فيهو الأبتر وممن شانع رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه أبو لهب أمه أبو لهب. قال الله تعالى تبت يدا أبي لهب وت تبت القبر والخسران والهلاك. أبو لهب أهل نفسه فأهلك نفسه بكفره وبعداوته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل من عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكثير أو قليل. يكون له من الخسارة والهلاك بقضر عذاوته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت قد تجد مسلم يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي ويصوم وذكي ويخذ لكنه يعادي شيئا مما جاء لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلا في وكاة المعاصي يعادي الحجاب حجاب المرس يعادي بعض المظاهر التي جاء بها الإسلام في اللباس أو نحو ذلك مثلا كعدم الإسبان اللحية مثلا السواد هو مسلم يشهد أن لا إله إلى الله لابده عادي بعد ما جاء به الذي خسل هذه المعادات يحصل بسببها له قدر من الخسارة والأناس بقدر عداوته طبعا هو لا يعاديها إلا بشيء من الجهل ومن, شيء ومن جهل شيئا عداه والجاهل وعدوه نفسه ثلثا يحضر وينتبه تثبت يدا أبي الله ما أظنى عنه ما نهوه وما أكثبه فكانت ما هنا استثامية أو موصولة المهم. أن مال أبي لها لم يغنى عنه من الخسارة والعلاج والأذى شيئا والله عز وجل توعده بالنار سيصل نار هذا لها. وامرأته لأنها امرأته لها لأنها عاونته وشاركته في الكفر وفي عذاب رسول الله صلى الله عليه وسلم المرأة هي. بئسة المرأة هي إذ أعادت زوجها على الكفر وساعدته في عدوة رسول الله ودئس الرجل مثل الزوج هو إذ جعل زوجه معين منهم على ذلك فعلى الزوجين التعاون سويا على الخير والهدى وخاب وخسر من جعل قدوته. مثل هذين الزوجين أبا لاب وامرأته وذكرت الصورة في أخيرها صورة من صور تعذيب امرأة أبي لاب الحلال لها <تصفيق> حبل من سمت تفسير اللي معكم سهل تصيب فيحتاج إلى كثير عناء في فهم ما فيه تراجعين صورتين Hiten eskalän ne se gutte filtRAa hocamme